هذا سائل يقول ما هو معنى اليقين في الدعاء هل المراد به أن يوقن العبد أن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الله وأن الله قادر على إجابة دعوته لأن المرأة عندما يدعو يرجو من الله الإجابة وما هذا قد يارض له في خاطره أن لا تستجاب الدعوة بسبب الداعي لا أن الله يعجزه ذلك فما هي الصفة التي أثبتها نعم هذا هو الصالة الأول تفضل الشيخ الدعاء حفظكم الله هو العباده كما صح ذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من احب الاعمال الى الله عز وجل لانه يتضمن ويجمع كمال الحب مع كمال الخضوع والذله وهذا هو اصل العباده لان العباده يجتمع فيها كمال المحبه مع كمال الخضوع والخضوع والغلو والخشوع والذله والعبد اذا دعا ربه سبحانه وتعالى يدعوه وهو مؤمن بوجوده سبحانه وتعالى وهو مؤمن بكمال قدرته وانه لا يعجزه شيء ومؤمن بان الله عز وجل يسمع دعاه كما جاء في ذاك الحديث ذاك العبد الذي سأل ربه أن يتوب عليه قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره قد غفرت لعبدي فالعبد إذا دعا الله عز وجل في دعائه يقر بوجوده سبحانه وتعالى وبكمال ربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه وبكمال رحمته سبحانه وتعالى وبكمال قدرته ولذلك حفظكم الله وعلى الله الدعاء واجب ومن لم يدع الله عز وجل يغضب يغضب الله عز وجل عليه اما ان نقول كيف ندعي الله عز وجل فدعاء الله عز وجل له آداب من آداب الدعاء ان يكون خالصا لله عز وجل ومن آداب الدعاء ان يكون صاحب الدعاء ممن مطعمه حلال وملبسه حلال ومشربه حلال وغذية بالحرام لأن العبد إذا كان مطعمه حراما ونحو ذلك فإن الله عز وجل لا يستجيب له ومن كذلك آداب الدعاء أن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة كما في حديث الترمذي الذي حسنه غير واحد من العلماء ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة لأن الله عز وجل لا يخيب من دعاه وما من داع يرفع يديه إلى الله عز وجل وجل الله فيرجعه ما سبحانه وتعالى صفر لا بد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعا الانسان ربه فاما ان يعطيه سؤله واما ان يعطيه من الخير اكثر مما سال في الدنيا او في الاخره واما ان يصرف عنه من الشر بمقدار ذلك فاليقين انك توقن ان الله عز وجل على كل شيء قدير وانه سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه وان هذه الاجابه اما ان تعطى ما سالته فورا او تعطى من خير الدنيا والاخره اضعاف ما سالته والله عز وجل اعلم بما يصلحك في الدنيا والاخره او يصرف عنك من الشر مثله لكن لا بد احفظك الله ورعاك من اليقين وتقصيرك لا يمنع حفظك الله يعني استجابه الله عز وجل فالله عز وجل يستجيب دعوه المضطر ودعوه المظلوم وان كانتافره قال رب مع عز وجل اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ومن دعا الله عز وجل موقنا لا يخلو حفظكم الله من خير ولذلك ينبغي حفظكم الله ان نتعلم آداب الدعاء ونكثر من دعاء الله عز وجل ونساله خير الدنيا والاخره كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه والله اني لا اسال الله حتى ملحط امي وجاء اثر عن عمر رضي الله عنه ولا اعرف درجته انه كان يقول والله اني لا احمل هم الاجابه وانما احمل هم الدعاء فاكثروا من الدعاء وابشروا واملوا برب سميع بصير ف قال ربنا عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وقال رب لو اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فالله الله يحفظكم الله بالاثار من الدعاء والله الله بالتادب والله الله بالتوصل الصحيح الصالح باسماءه الحسنى وصفاته العليا فان ذلك مما يوجب ان شاء الله عز وجل قبول دعوتنا بين يدي الله عز وجل